الحمد لله وشهد الله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فان شاء الله نبدأ في الدرس الثاني من دروس تجويد من كتاب البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق قمحاون وكنا توقفنا في مرة السابقة عند قول الشيخ في تعريفه لللحن قال واللحن هو الخطأ والميل عن الصواب اللحن في اللغة الخطأ والميل عن الصواب أما في, في الاصطلاح في الاصطلاح علماء التجويد والقراءات فينقسم إلى قسمين فقال وهو قسمان جلي وخفي وعرف كل قسم على حدة فده في الاصطلاح اللحن ينقسم في, في الاصطلاح لقسمين وكل قسم يعرف بتعريف منفرد أما اللحن الجلي فهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخلى بالمعنى أم لا خطأ يطرأ على الألفاظ يبقى هو خطأ في اللفظ نفسه تمام؟ بمعنى خطأ في اللفظ إما أنه خطأ في تشكيل قرأ بتشكيل خطأ ضم مكان فتحة او فتح مكان كسرة او ايا كان الخطف تشكيل التشكيل او بدل حرف مكان حرف فده اسمه خطأ جلي جلي ظاهر جلي يعني ظاهر لانه يعلمه كل من يستمع الى, إلى القارئ اللي, اللي بيسمع له هيعرف ان هو ايه بدل الحرف ده مكان الحرف ده او بدل اللي التشكيل ده مكان التشكيل ده كتغيير حرف بحرف او حركة بحركة الحركة ضد السكون عندنا في في اللغة العربية علامات العرب أربعة تمام اللي هي العلامات الأصلية يعني الفتحة والضمة والكسرة والسكون تمام فالفتحة والضمة والكسرة يقال عليها إيه حركات تمام كل واحدة منها يقال لها حركة حركة الفتح اللي الفتحة وحركة الضمة وحركة الكسرة تمام والحركة اللي مش حركة بقى حيبقى ال العلامة اللي هي اللي السكون. فما دون السكون يقال له إيه؟ حركة. كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة يعني يضم مكان فتحة أو فتحة مكان كسرة وهكذا. فالاول كيبدالي الطائي دالا أو تاءا بترك الاستعلاء فيها. ماشي؟ إن هو يبدل حرف زي مثلا واحد يقول إهدنا الصراط المستقيم. مستاء. هي المستاء. هو كده عمل إيه؟ جاب طاء مكان تاء. أو تاء كتير من الناس يقرأها كده دينا الصراط المستقيم تمام لا يا مطلوب الاستعلاء في الصراط المستقيم ماشي فده ده حرف مكان حرف وزي كتير من الناس في مسألة السين والصاد ممكن ايه يدخلهم في بعض يجيب صد مكان سين او يجيب سين مكان صد وهكذا يعني. والثاني اللي هو حركة مكان حركة كضم تاء أنعمت سراط الذين أنعمت هو قرأها إيه؟ أنعمتو أو فتح دال الحمد لله فالله الحمد لله تمام؟ فده سواء غير المعنى أو ما غيرش فده اسمه لحن جالي غير المعنى زي إيه؟ أنعمت هو خلاها أنعمتو كده بقى إيه؟ الضمير هنا للمتكلم مش للمتكلم مش للمخاطب أنعمت يعني أنت بتخاطب ربنا سبحانه وتعالى لكن أنعمتو يبقى أنت اللي تتكلم تمام؟ وفتح دال الحمد لله هي الفتح مش هيغير المعنى الحمد لله مش فرقه في المعنى لكن التشكيل ايه؟ تشكيل خطأ وسمي جليا أي ظاهراً لاشتراك القراء وغيرهم في معرفته إبا هو ظاهر واضح لأي أحد سواء كان من أهل الفن فن التجويد يعني أو من غيره والخفي هو خطأ يطرأ على الألفاظ ده تعريف اللحن الخفي اصطلاحاً في اصطلاح علم التجويد خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى هو خطأ يطرق على اللفظ لكن يخل بالعرف عرف القراءة تمام؟ العرف عرف القراء يعني المتعارف به بين القراء المتقنين ان القراءة لها هيئة معينة وطريقة معينة ان النون الساكنة مثلا اذا جاء بعدها حرف من حروف الإخفاء تخفى النون وتغنب مقدار حركتين تمام؟ واحد ام جاي واخدها كده على طول بدون إخفاء خالص تمام؟ يبقى ده ما أخلش بالمعنى في حاجة وما أخلش بالتشكيل في حاجة تمام؟ لكن أخل بإيه؟ بعرف القراء. المتعرف عليه بين القراء النيدية يبقى فيها غنة حركتين وفيها إخفاء للنون السكن فيخل بالعرف دون المعنى كترك الغنة وقصر الممدود ومد المقصور وهكذا أي حاجة بقى من اللي هي إيه؟ من أحكام التجويد اللي حناخدها بعد كده إن شاء الله وسمي خفيا لاختصاص أهل الفن بمعرفته ما معرفوش غير الجماعة بتوعيه بتوعي التجويد بس لكن الناس العادية ما تعرفش ان هو أخطأ في في الحكم في المسألة دية في اللفظ ده والأول اللي هو اللحن الجلي حرام يأثم القارئ بفعله يأثم القارئ بفعله يعني لو بدل حرف ما كان حرف ده يأثم بفعله ده طبعا انت عمد تمام وتعمده لإبدال حرف ما كان حرف أو زيادة حرف في ده ممكن يدخله في, إيه؟ يدخله في الخروج عن الإسلام أصلا لأنه زاد حرف في القرآن أو نقص حرفا من القرآن ليس فيه أو زاد حرفا في القرآن ليس فيه أو نقص حرف من القرآن موجود فيه فده بالإجمع يخرج من الملة إن تعمد ذلك والثاني أي الخفي مكروه ومعيب عند أهل الفني وقيل يحرم وده الإيه؟ اللي هو ذكره في البدايه لما ذكر حكم التجويد العملي قال انه ايه ان حكم فردعين تمام فيبقى كده الثاني الخفي الصحيح على مذهب اللي هو قاله في الأول اللي هو ان التجويد العملي واجب يبقى يلزم على قوله بان التجويد العملي واجب يلزمه ان يقول ان ايه ان اللحن الخفيه ايه حرام لان لو مكروه يبقى التجويد مش ايه مش واجب تمام وقيل يحرم كذلك لذهابه برونك برونقي القراءة طيب قال مراتب القراءة أربعة أربعة مراتب القراءة أربعة الأولى الترتيل هو مراتب القراءة دي يعني في في بعض العلم بيخليها أربعة زي ما هو ذكر هنا وفي بعض العلم بيشيل مرتبة الترتيل ويخلات ثلاثة بس يشيل مرتبة الترتيل ويخليها إيه؟ تلاتة بس ليها التحقيق والحدر والتدوير تمام؟ فده بعض أهل العلم ذهب إليه وقال إن الترتيل ده صفة للقراءة وليست مرتبة من مراتب القراءة قال إن الحدر والتدوير والتحقيق التلاتة صفاتهم الترتيل تمام؟ ده اعتمادا على ما ذكروا ابن الجزر في الطيبة في مراتب القراءة لم يذكر مرتبة إيه؟ الترتيل. تمام؟ ذكر في بيت من أبيات الطيبة لم يذكر مرتبة الترتيل فاعتمد على ذلك بعض بعض العلماء ولم يذكر مرتبة الترتيل في مراتب القراءة وقال أن الترتيل صفة وليست مرتبة ولكن اللي, اللي درج عليه كثير من أهل الفن واللي درج عليه كتب التجويد كلها تقريبا إلا قليلا منها يعني على ان المراتب اللي مراتب القراءة أربع مراتب قال الأولى الترتيل وهي القراءة بتأوده واطمئنان ويخرج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعاني وقدمنا قبل ذلك في الدرس الماضي معنى حق الحرف ومستحقه. ومستحقها إيه؟ المرة حق الي الصف اللازم ليه الصفه اللازمه التي لا تنفك عن الحرف تمام المستحق اللي هي الصفه الناتجه عن الصفه اللازمه بصفه عارضه قلنا حقه زي مثلا الاستعلاء والاستفال ده هناخده في صفات الحرف بعد كده ان شاء الله لازم الحرف مثلا الطاء لازم تبقى مفخمة على طول مثل تمام تبقى مستعلية على طول قصدي ماشي هيجي في الـ في في في الصفات ان شاء الله اللي هي الصفات اللازمه والصفات العارضة لكن مثلا النون السكنة ممكن تيجي مظهرة في بعض الأحيان ممكن تيجي مضغمة وممكن تيجي مخفرة فدية البصيفة عريضة في سماوة مستحق الحرف. هأتي تفصيل الكلام ده إن شاء الله بعد كده. الثانية التحقيق وهو مثل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئنانة يعني أبطأ منه في في في سرعة التلاوة وهو المأخذ به في مقام التعليم ليرتاد اللسان على التلاوة السليمة يعني ده الأولى في مقام التعليم لو هو مرتبة التحقيق اللي هي بالراحة خالص زي ما تشوف مثلاً في في تسجيلات لا ده المصحف المعلم ده ترتيل اللي هي التسجيلات بقى بتاعة المنشاو عبد البسط اللي هي بيسموها في, في السوق ايه بيسموها اه تلاوة ده يبقى راحته خالص يعني ده يسموه تحقيق اللي هو واخد راحته خالص في في القراءة يعني في فيبقى الترتيل مرتبة التحقيق مرتبة أبطأ منها. ثم الحدر المرتبة الثالثة وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام. يبقى مش معنى الحدر الإسراع في القراءة وخلاص. لا. إسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام. ودي المرتبة دي الأولى في إيه؟ في التلاوة اللي هو عايز يختم ختمة سريعة يعني عايز يقرأ كثيرا. دي مرتبة تبقى إيه؟ تناسب هذا الموضع يعني. دي مرتبة الحدر. الرابعة التدوير وهي مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر وأفضل هذه المراتب الترتيل لنزول القرآن به قال تعالى ورتلناه ترتيلة طبعا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة قال ورتل القرآن ترتيلة فلذلك جعل هذه المرتبة هي أفضل المراتب ثم يقول بعد ذلك الاستعاذة وده يبقى كده حنبدأ في أول أحكام التجويد الاستعاذة دي أول حاجة, في ال... أول حاجة في القراءة تستعيذ ثم تبسمل تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تبدأ في القراءة فأول أحكام التجويد هتبقى في الاستعاذة اللي إحنا هنتكلم عليه في الاستعاذة عدة مسائل تعريف الاستعاذة حكمها الصيغة صيغة الاستعاذة اه... أحوالها مع البسملة وأحوالها في الجهر والإصرار فيقول الاستعاذة طبعا الاستعاذة معناها في اللغة الالتجاء والاعتصام يعني في, في لسان العرب لما تكلم عن الاستعاذة قال عاذ به يعوذ عوذا وعياذا ومعاذا أي لذا به ولجأ إليه واعتصم به وعذت بفلان واستعذت به أي لجأت إليه وفي التنزيل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه إذا أردت قراءة القرآن فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده كلام ابن منظور في لسان العرب فمعنى الاستعاذة معناها في اللغة الالتجاء والاعتصام ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني اعتصم بالله وألتجأ إليه من شر الشيطان الرجيم <تصفيق> الحمد لله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقلنا تعريف الاستعاذة في اللغة الالتجاء ولاعتصام ويكون معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأعتصم به أن يقياني شر الشيطان الرجيم ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني اللهم أعذني من الشيطان الرجيم قال حكمها هي مستحبة وقيل واجبة الجمهور على الاستحباب جمهورها العلم على الاستحباب وذهب بعض السلف إلى أنها واجبة كمحمد بن سيرين رحمه الله وعطاء بن أبي رباح رحمه الله ذهبوا إلى وجوب لاستعاذة ولكن الجمهور على الاستحباب وقالوا بالوجوب لظاهر الأمر في الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا أنه أمر والأمر يفيد الوجوب ظاهر الأمر يفيد الوجوب ولكن الجمهور على استحباب الاستعاذ وعدم وجوبها عند البدء بالقراءة وده موضع الاستعاذة عند البدء بالقراءة يعني إذا أردت ابتداء القراءة تستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ وإن كان ظاهر الآية على خلاف ذلك ظاهر الآية أن الاستعاذة بعد الايه؟ بعد القراءة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان اللي. ده ظاهر الآية ولكن صحيح طبعا أن الاستعاذة تكون في بداية القراءة ليس في آخر وإن كان يعني بعض أهل العلم ذهب للمسألة ديت لماذا ذهب الاستعاذة تكون بعد القراءة عشان لو قرأت حاجة كده يعني ما تستغربش يعني بناءا على ظاهر الآية ولكن طبعا الثابت من هذه النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة كانت في في أول القراءة وليس في آخر قال عند البدء بالقراءة وصيغتها المختارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعاذه فيقول أعوذ بالله السمير العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفذه ونفخه فده ثابت من الاستعاذة من عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ هذا في الاستعاذة فعلى أي حال أي لفظ موجود استعاذ به، فيجزئه عاوز بالله من الشيطان الرجيم، عاوز بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإن كان خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه, ونفخه. قال ولها أربع حالات، في بالنسبة ده بالنسبة للجهر والإصرار بالاستعaza، حالتان يجهروا بها فيهما وحال تاني يصر بها في همه فيجهر في المحافل والتعليم ويصر بها في الصلاة والانفراد مبنى الكلام على الاستعaza الجهر بها والإصرار بها على إذا كان هناك من يستمع للقارئ أم لا فإذا كان هناك من يستمع للقارئ يستحب أن يجهر بالاستعaza حتى ينبه المستمع على انه سيبدأ في القراءة تمام عشان كده قال في المحافل والتعليم بيقرأ في محفل أو في مقراء مثلاً أو حاجة زي كده يبقى يستحب له الجهر بالإيه؟ بالاستعاذة عشان يعلم المستمع أنه سيقرأ أنه سيبدأ في القراءة وكذلك في حالة التعليم أن يعلمه الاستعاذة بها في الصلاة في الصلاة ما يسنش أو ما يستحبش الجهر بالاستعاذة لأن المأموم عارف أن الإمام هيقرأ فمش محتاج تنبيه وكذلك في حالة الانفراد لو واحد بيقرأ منفرداً لا يسن له أو لا يستحب له لي الجهر بالاستعاذ لأنه فيش حد حيستمع أصلي. ماشي قال ولها مع البسملة عند أول الصورة, عند أول الصورة أربعة أوجه يبقى الاستعاذة مع البسملة مع أول الصورة في أربع أوجه في اتصال أو انقطاع الاستعاذة عن البسملة عن أول الصورة هي المتصور أنه هما التلاتة إما نوصلهم التلاتة وإما كل واحدة لوحدها وإما الأولى مع التانية ونقطع التالتة أو التانية مع التالتة ونقطع الايه؟ الأولى ودي الحالات اللي هو ح والترتيب ده الترتيب اللي هو ذكره على حسب الفضل يعني أول صورة هي أفضل صورة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فده الترتيب ده على حسب الأولى إن أولى حال أو أولى صفة يقرأ بها اللي هي الش ب POL قال قطع الجميع يعني الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دي الوحده ودي الوحده ودي الوحده قطع الجميع وده أفضل ليه؟ أفضل الصور السورة الثانية قطع الأول،الستعاذة ووصل الثاني بالثالث يبها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يصل بسم الله بأول الصورة يقطع عنهما لاستعاذة وذا الوجه الثاني في ترتيب في الترتيب الأولوية وترتيب الأفضل الوجه الثالث وصل الأول بالثاني مع الوقف عليه وقطع الثالث يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين طب ده يعني بعد الثاني ليه؟ ليه ما كانش في نفس درجة الثاني؟ لأن الأصل أن البسملة تصل أول الصورة مش تصل لاستعاذة. الأصل أن اللي لو وصلت توصل إيه؟ البسملة بأول الصورة مش توصل البسملة بالاستعاذة. فعشان كده كان ده أقل في الفضل أو في الأولوية من, من الوجه الثاني. الوجه الرابع اللي هو وصل الجميع. يبقى كله بقى على بعضه كله في نفس واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يبقى كله ايه؟ كله مع بعضه في نفس واحد ده وصل الجميع دي أقل في في الاولويين طيب ده لو كان الصور صور غير صورة التوبة طب لو كانت صورة التوبة يبقى حيبقى عندنا حالتين بس لان ما فيش بسمال حيبقى الاستعازة وصل الاستعازة بأول الصورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله ماشي أو قطع الأول عن الثاني بل استعزة لوحدها وإيه وبداية الصورة لوحدها فمم دي لو كانت الصورة صورة التوبة لأنه لا يوجد إيه بسملة في صورة التوبة ماشي إيه بحب صورتين بس وصل الأول والثاني أو وصل الجميع يعني والصورة التانية تبقى إيه؟ قطع الأول قطع الاستعزة عن بداية الصورة قال ولها للإستعaza يعى لل لل بسمة بقى مش للإستعaza ولها بين كل صورتين ثلاثة أوجه بدت تفريع على الكلام السابق يبقى الحالات اللي هاي دي مش للإستعaza دي للبسمة الحالات اللي اللي جاية دي اللي هي ولها بين كل صورتين ثلاثة أوجه دي لها الضمير يعود عليه على, على البسمة مش على الاستعاذة لأن لأن بين الصور لا يوجد استعاذة بسمة بس يعني ما ما يتجيش بين بين الصورة خلصت الصورة وحطيها للصورة الثانية تستعيث لأ اللي استعيث بتبقى في أول إقراءة بس بين الصور بسملة فقط بدون استعاذة ماشي يبقى ولها هنا الضمير عاد عليه على إيه على البسملة ولها بين كل الصورتين ثلاثة أوجه قطع الجميع آخر الصورة الأولى عن بسملة عن أول الصورة الثانية تمام فيبقى دي دي الوحدة ودي الوحدة ودي الوحدة زي مثلا إيه ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ماشي كده؟ يبقى قطع آخر الصورة الأولانية يعني يبقى عن يبقى اسمنا عن عن أول الصورة الثانية وده زي ما قلنا برضو ترتيب في الأولوية يبقى أول الصورة دي أفضل الصور وأولى الصور الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث قطع الأول اللي هي أخر الصورة وصل الثاني اللي هالبسمة له بالثالث اللي هي ايه؟ أول الصورة تاني يبا يقف على أول ال ااا آخر الصورة الأولانية وبعدين يبدأ بالبسمة ويصلها بأي بأول الصورة تاني ماشي التالت وصل الجميع إنه يصل آخر الصورة الأولى بالبسمة له بأول لي الصورة تاني كله في نفس واحد تمام طيب لو دورنا كده حنلاقي إني في وجه من اللي فوق مش موجود تحت اللي هو ايه؟ وصل الأول بالثاني وقطع الثالث تمام?! دي موجودة عندنا فوق اهي مزبوط وصل الأول بالثاني اللي هي حالة وصل في الاستعاذ وصل الأول بالثاني مع الوقف عليه وقطع الثالث دي في حالات الاستعاذ مش موجودة في حالات البسملة لايه ده اتفاقا ان هو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث اللي هو وصل آخر الصورة بالبسملة والوقف على البسملة ثم بداية unexpected البداية بأول الصورة تاني يعني صورتها مثلاً وللضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ماشي الصورة ديت باتفاق القراء لا تصح ليه لأن البسمة جعلت جوعت لأول الصور ولم تجعل لآخر الصور كده انت عملت إيه خليت البسمة في آخر الصور مش في أول الصورة تاني تمام فعشان كده باتفاق القراء هذه الصورة لا تصح في في القراء طيب داب النسبة لو أي صورتين في القرآن طيب لو المسألة دي بين الأمفال والتوبة يعني أنا خلصت الأمفال وحقرأ في التوبة ماشي هيبقى عندنا في ثلاث حالات زي إيه زي اللي فوق كده بس مش إيه مش نفس الحالات هيبقى إما الوقف وإما السكت وإما الوصل بدون بسمالة ماشي؟ إما الوقف يعني أقف على آخر سورة الأنفال بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله ماشي كده؟ يبقف على آخر سورة الأنفال وبعدين أبدأ بأول التوبة والسكت الفرق بين الوقف والسكت إن الوقف يعرفه علماء التجويد بأنه قطع الصوت على الكلمة زماناً يتنفس فيها عادة بنية استئناف القراءة قطع الصوت أطع الصوت خالص تمام لكن السكت عبارة عن قطع الصوت بس بلا نفس ما بتنفّس فيه تمام الفرق بين الوقف والسكت إن الوقف ينفع إنك توقف على أي كلمة في المصحف تمام زي ما تحب لكن السكت لا يكون إلا بدليل يعني مثلاً وقيل من راقه ده جايب دليل منفعش ينفعش اجي في اي حته واقوم جاي ايه ساكت ماشي ومثلا في نعم اما هي عندنا اربع سكتات لحفص عوجا مرقدنا وقيل من راقبك ايه كلا بل ران على قلبه فدي اربع سكتات لا تكون الا بايه بدليل ماشي الا بتوقيف يعني فيبقى عندنا الوقف انه يقطع القراءة تمام زمنا يتنا... يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة والسكت قطع القراءة زمنا أقل من زمن اللي أقل من زمن الوقف ولا يتنفس فيه تمام يبي عليم براءة ماشي أو الوصل نقتص آخر سورة براءة ايه اخر سورة الانفال باول سورة ايه باول صورة التوبة يبقى علي منبراءة من الله ورسوله ماشي كده يبقى عندنا حالات البسمالة بين الأنفال وبراءة يبقى ثلاث حالات برضو بس تختلف عن حالات أي صورتين تنين إنه هو إما الوقف وإما السكت وإما الوصل بدون, بدون بسمالة فنقف إن شاء الله عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله مرة القادمة في أحكام النون السكينة والتنوين. وفي أخ بيقول ما معنى والذي يقرأ القرآن وهو عليه شق يقرأ القرآن وهو عليه شق ده في معرض التعليم أو التعلم إنه أبي يتعلم قراءة القرآن فبيحاول إنه يقرأ بالتجويد بس مسألة صعبة عليه شوي فده له أجران تمام فده المعنى لأن الحديث في, في مسلم في البخاري ومسلم رواية مسلم والذي يتعاهده وهو عليه شق فمن يتعهده يعني يتعهده بالقراءة يحاول إنه, أنه يقرأه يعني فده معنى والذي يقرأ القرآن وهو عليه شق يعني وهو يتعلم القراءة فمشقة القرآن مشقة التعلم يعني يكون له بها أجرا كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين